أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَهُمْ وَقَدْ كَانَ شَرِيكٌ بِالْكُم يَجْمَعُونَ كَذَا وَمَن أَحَاطَ بِهِ ظُلْمَاءُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذ أَخَذْنَا لِقَوْمِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا but Then can you? بِتَابَةٍ <تصفيق> وَقَفَائِنَا Amen. بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا يذكرون بما وراءهم وهو الحق مصدقا لما معهم قلت لنتقتلون إن أنزلهم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا لتاقكم ورفعنا توقكم وخذوا ما آتيناكم بكوة واشمعوا قالوا I'm من لهم أحقا في على حياتهم ومن الذين أشرقوا يوَجِّهُ أَحَدُهُمْ لَهُ يُعَمَّلَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ الْمُزَحِّحِ مِنَ الْعَذَابِ أَنِّي وَعَلَّمْتُ وَاللَّهُ رَشِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ هُوَ الْمَنْكَرُ وَرَبِّ نِعْمَةٍ لَنَا إِنَّهُ نَزَّلَهُ وَلَا قَلْبَ كَذِبٍ إِنَّ اللَّهَ مُصَدِّقٌ لِلَّذِينَ يَدَيْهِ فقد أنزل إليك آيات بينه و لا يكفر بها إلا الفاشكون. و كلما عهد وعهد منهم فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. و لم ما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 تَشْرَبُ وَمَاءٌ نُزِّلَ عَلَى اللَّذَيْنِ بِدَابِلَهَا غُثَ وَمَاءٌ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ الْحَدِيثِ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا لَنَا فِتْنَةٌ بَلَاكَ قُرْف فَيَتَعَلَّمُونَ مِمَّا لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّبِّ وَالرُّسُلِ وَبَاغُونَ بِضَلَالٍ حَدِيثُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ mm ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نظير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل مؤسى من قبل ومن لَبَدَّلَ الْكُفْرَ بالإيمان فَظَلَّ ظَلَمًا وَساءَ الْمَصِيرُ وَاتَّقِ يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا حتى يفتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تدلوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أماليهم قل هاتوا لكم فقالت اليهود ليست نفرا على, على شيءٍ وهم يلون التتال قال الذين لا يعلمون مثل قومه فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَّثَادَ اللَّهِ أَيُّهُ الْكَافِئُونَ وَتَعْقِلُوا بِهَذَا لَكَمَا كَانَ إلا لَهُمْ أَيُّهَا كان الَّذِينَ لَهُنَّ الْجَنَّةَ فِي الْيَوْمِ الْحَقِيقِيِّ ۚ وَمَا ولهم في الآفرة عذاب عظيم ولله المشرق والفغر مفاين ماتوا ودروا فسم ودروا الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله وللا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ شابهت قلوبهم قد غينا الآيات لقوم يوقنون إنا أغسلنا في الحق نشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك ولن نصار حتى تستبع ملتهم وأن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعك أواب غَالِي الصَّرَائِلَ لَكُنَّ عَمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاسْتَقُوا يَوْمًا لَّا تَنفَعُ النَّفْسُ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا